يجينا عيد ميلادك جي معنا نطش ورودنا ونا لك شمعنا يجينا عيد ميلادك جي معنا نطش ورودنا ونا لك شمعنا من هاي ولاده عمرت السعاده من هاي يا اجمل امل واعظم حلم منتظره احنا يا هلال العمر ما ظل صبر ومو ما يصبرنا يا لسم مولدك نور انثلك هلا قمرنا يا يوم يفرق بينك في حد تجمع شملنا حياه الكون انت وفي الكيانه وطبيعه الفوز بك وفي ضماننا كل رمز القياده من هاي الولاده كل رمز من هاي الولاده نطش ورودنا ونعلق شمعنا نطش ورودنا ونعلق شمعهنا يا نوعيد مينادك معنا نطش ورودنا ونعلق شمعهنا ومرت السعاده نقش ورودنا ونالك شماله نقش ورودنا ونالك شماله يالك مولدك نكتب شعر وجم القصيدة من فرض الفرح قوض المحب ردد نشيدة مولد كل سنة هذا الحفل يجلك يعيدة يهلال العمر صام المحب تايم تعيدة يا بحر الجود والعز والكرامة توته الفناسمخفلف بمقامها يا معنى الاراده من هاي الولاده يا معنى الاراده من هاي الولاده نطش ورودنا ونعلق شمعنا نطش ورودنا ونعلق شمعنا نوعد مينادى بجمانا نطش ورودنا ونعلق شمعنا ومراد السعاده من هاي الولاده ndis sa'adha ndi hai ilwilaadha ndi tlshurud nao nalik jamala ndi tlshurud nao nalik jamala طحلم نخطف واسن هاي المعاقي ما تغمض ابديه العراقي من هذا العمر يا ما باقي باقي هجر نشوفك تحمل هذا اشتياقي منكر واحنا دوم نمشي احنا وراكم كل شي اتقاده من هاي الولاده كل من هاي الولاده نطش ورودنا ونعلق شمعنا نطش ورودنا ونعلق شمعنا لو ورودنا ونعلق شمعنا ومرتس سعاده من هاي الولاده من هاي الولادة نقل الشهود نونالك شماله نقل الشهود نونالك شماله عاشق بالهوى صور ورق الأماني سهم محبتك وسط القلب هو الرماني ومنكاس الوفا قلبي اشتفى وحفظا وجاني صرت بها العشق شاي العالم اسم التفاني يا بحر الجود يا مرسل سفينة غيابك طاليا انت ترد علينا يا اللي من هاي الولاده يا اللي شافت عباده من هاي الولاده, الولادة نطش ورودنا ونعلق شمعنا نطش ورودنا ونعلق شمعنا نريد <تصفيق> <تصفيق> نعيد ميلاده بجمانه نطش ورودنا ونعلق شمعنا ومرت الساعات من هاي الولاده ومرت الساعات уд наинак шамана نطش ود наинак шамана في <تصفيق> قار الوفد علقت لك شامع قشة ورد بحل الليالي شعبان الأمل يزهب نجم على الدنيا عالي لعيونك إيجت رغم الخطر لا ما تبالي ألف مبروك ردد لك قلبنا يا, يا أجمل طيف من تضرب عمرنا ذا بحزنة وسوادة من هاي الولادة ذا بحزنة وسوادة من هاي الولادة نطش ورودنا ونعلقش معنا نطيش ورودنا ونعلق شمعنا الهندسة الصوتية والمكساج أبو عادل الركابي آداء الردود الحسيني علي عبد الصاحب كلمات الشاعر الحسيني سين علي العبود المونتاج والتصوير محمد علي